بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد امين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم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 بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك النبي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالخلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إلهام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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطَاعُ وَالسُّجُدُ وَاقْتَرَبَ